يقول أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا قَالَهَا أَنْتُمُ الطَّلِعُونَ قَالَهَا أَنْتُمُ الطَّلِعُونَ فَطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ فَطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ اللَّهُ إِنكِ وَلَأَنْ تَصَاحِبِي كُنْتَ لَكُنْتِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُضَرِّينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُضَرِّينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ أَفَمَا نَحْنُ بميتين إلا موتتنا, إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ مِثْلَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَفَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةٌ يُذْقَوْنَ أَفَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةٌ يُذْقَوْنَ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ نَطْلُبُ ظِلَّهُ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميد ثم ان مرجعهم الى الجحيم ثم ان مرجعهم هُمْ عَلَى آثَائِهِمْ يُهْرَعُونَ هُمْ عَلَى آثَائِهِمْ يُهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فيهم انذرنا فيه منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين انظر كيف كان عاقبة المنذرين الا الله المخلصين الا عباد الله المخلصين وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعْمَلَنَّ مُجِيبُونَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعْمَلَنَّ مُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ